بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبراد ذفي وما أدراك ما عليون كتاب مرطون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضافرون وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِكِ يَوْمَئِذٍ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحَاطُونَ بِالْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ